بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فلا زلنا نتحدث عن الأدلة الشرعية لا زلنا نتحدث عن الأدلة الشرعيه فقال انتهينا من الكتاب والسنة والكتاب والسنة والإجماع والقياس وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي وبعون الله تعالى كنا تكلمنا في العرف ولم ننتهي منه ووقفنا عند المبحث الرابع من مباحث العرف والمبحث الرابع يدور حول الأدلة على حجية اعتبار العرف ما الأدلة على أن العرف يحتج به قبل ذكر ما استدل به العلماء على اعتبار العرف لا بد من التنبيه على أمرين قبل أن نذكر الأدلة على حجية العرف أو على اعتبار العرف، لا بد أن نتكلم عن أمرين. الأمر الأول أو التنبيه الأول بيان معنى حجية العرف واعتباره. وهل هو دليل أصل مستقل؟ يعني نذكر الأدلة على على على اعتبار العرف. هل نريد أن نقول أن العرف دليل شرع مستقل يحرم به؟ يؤخذ منه التحريم والتحليل ويؤخذ منه الوجوب هل العرف كذلك؟ لابد من تبين هذه النقطة قبل أن نذكر الأدلة التنبيه الثاني بيان نوع العرف الذي يجب أن نراعيه الذي رعاه أهل العلم التنبيه الأول وهو بيان معنى حجية العرف ما معنى أن العرف حجة؟ هل معنى أن العرف حجة أنه دليل شرع مستقل كالكتاب والسنة؟, كالكتاب والسنة؟ لا، لا ليس معنى حجية العرف كون العرف مصدرا للتشريع وإنشاء الأحكام كالكتاب والسنة وإنما المراد إنما المراد بحجية العرف أن نصوص الشرع وعبارات المتعاملين تفسر وفقا للعرف فمثلا الله عز وجل الزم الذي حنس في يمينه بإطعام عشرة مساكين عشرة ايه مساكين إطعام عشرة مساكين ضابط المسكين تعريف المسكين هل ورد في الكتاب أو السنه ضابط معين للمسكين هل ضابط معين للمسكين لم يرد اذا العرف يحدد كذلك جمهور اهل العلم على وجوب النفقه على الزوجة وجوب النفقة على الزوجة يجب عليك ان تنفق على زوجتك مقدار النفقه هل ورد في كتاب الله مقدار النفقه كمية الطعام نوع الملابس نوع الفرش التي تأتي بها لزوجتك في البيت الطعام وما شابه ذلك هل ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضابط للنفقه لم يرد ولكن العرف يحدد هذا معنى هذا معنى كون العرف حجة تفسر به ليس معنى أن العرف حجية العرف ليس معنى حجية العرف كونه مصدر للتشريع وإنشاء الأحكام كالكتاب والسنة وإنما المراد بحجية العرف هنا أن نصوص الشارع نصوص الكتاب والسنة وعبارات المتعاقدين فيما بينهم من الناس في العقود والإشارات وما شابه ذلك لا بد أن تفسر لا بد أن تفسر وفقا للعرف الموجود فيه فليس ما مثلا مسلم يعيش مع زوجته مثلا في مدينة مثلا كمدينة متطورة, مدينة متطورة كل أهل هذه المدينة يركبون السيارات ويعيشون في وسط اجتماعي معين فالنفق على هذه الزوجة في هذه البيئة ليس كرجل يعيش في حياة بدائية يعيشون في الصحراء يعيشون على التمر والماء فالنفق على هذه الزوجة أن تاتي بما يأكل الناس بما يقتات الناس في هذه البلاد أو في هذه المنطقة فهذا معنى العرف مراعاة العرف قال الشيخ الإسلام بن تيمية الأسماء جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا بها أحكام هناك أسماء وردت في الكتاب والسنة معلق بها أحكام كلفظ النفق على الزوجة ولفظ المسكين لفظ النفق على الزوجة كم النفقة تفسر هذه النفقة وفق العرف الموجود في هذه الحالة العرف الموجود في هذه الحالة يقول معلقا بها احكام شرعية وكل اسم لا بد له من حد هذه الأسماء الوردة في الكتاب والسنة التي علقت بها الأحكام لا بد من تحديد هذه الاسماء يقول ومنه ما يعلم بالش... يعلم باللغه كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والارض يعني عندما يقرر الشرع ان الافطار يكون اذا وجبت الشمس او, أو الامتناع عن ط... الامتناع عن الطعام امتناع عن الطعام من طلوع الفجر الى غروب الشمس غروب الشمس هل تحديد غروب الشمس أو تحديد أو تحديد من طلوع الفجر هل هذا أتت آية تفسر ذلك أو الغرف والذي يحدد ذلك أم اللغة اللغة تبين ما معنى المراد بطلوع الفجر وغروب الشمس ومنها ما يعلم بالشرع بعض المصطلحات ورد في كتاب الله لا نعرفها عن طريق اللغة لا تعرف باللغة ولا تعرف بالعرف إنما تعرف من قبل الشارع كالمؤمن وكالكافر وكالمنافق وكالصلاة وكالزكاة فمثلاء الله عز وجل أمرنا بالصلاة هل الصلاة هنا عندما أفسر الصلاة أفسرها باللغة الله أمرنا بالدعاء هنا وأقيم الصلاة يعني ادعوا الله أم أفسرها بالعرف أم أفسرها باللغة أم أفسرها بالشرع لا تفسر بالشرع لأن الصلاة تفسر بالشرع جاء الشرع يبين لنا كيفية الصلاة فالحاصل أن كل فعل رتب عليه حكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يفسر باعتبار العرف كل فعل رتب عليه حكم شرعي هذا الفعل ليس له تفسير لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة ليس له ضابط من الذي يفسر هذا الفعل؟ العرف العرف. كمثلا الهدية, الهدية والمعروف, بين، والمعروف في المعاشرة بين الناس لا يوجد دليل يحدد نوع المعروف أو نوع الهدية حجم الهدية. فالعرف المتعارف به بين الناس فبعض المجتمعات لو أتيت الإنسان بقلم كان هدية وبعض المجتمعات قد تكون الهدية مثل ملابس أو أكثر من القلم أو ساعة أو هاتف فالهدية تحدد على حسب العرف فالحاصل أن العرف ليس دليلا من أدلة الشرع ليس دل مستقل ولكن عند عامة العلماء ولكنه عندهم أي العرف عند أهل العلم أصل من أصول الاستنباط يجب مراعاته في تطبيق الأحكام وإن سماه بعضهم دليلا فإنما أراد هذا المعنى الله تعالى أعلم يعني العرف ليس دليل مستقل إنما المراد به أن أصل من أصول الاستنباط الفقيه يتحرك يفصل الألفاظ من خلاله وفصل الألفاظ من خلال فمثلا السمك لحم السمك لحم ولكن لو أن رجلا ولكن في عرفنا أن اللحم لحم البقر وأن السمك لا يسمى لحما في عرفنا في مصر يسمى لحما فمثلا لو رجل أقسم أنه لا يأكل لحم رأس وضعت إذا حدث مشكلة أتى بلحم رأس رأس جاموس أو ضاء ف اقسم بالله ألا يأكل لحم رأس بعد هذا اليوم فأكل سمك ورأس السمك رأس سمكة. هل يقع في يمين لا يقع لمراء لا بد من مراعات العرف التنبيه الثاني ما هو العرف المعتبر العرف المعتبر الذي لا يصادم الشرع لا يصادم الشرع فكل عرف استضم بآية أو بحديث أو بحكم شرعي لا يعتبر لا يعتبر الأدلة التي استدل بها على اعتبار العرف قال تعالى خذ العف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الاستدلال بهذه الآية أن بهذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ العرف اعتبر العرف فلو لم يكن اعتبار العرف شيء مشروع لما أمر به الله, أمر به الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال ابن عطية في تفسير محرر الوجيز قال قوله وأمر بالعرف معنا بكل ما عرفته النفوس بكل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة وقال قال قال الصيوط قال القرافي رحمه الله قال القرافي في كتاب الفروق قال قال خذ العفو وأمر بالعرف فكل ما شهدت به العادة قضي به في الظاهر يعني العرف كل ما شهد به العرف قضيه به في الظاهر، وقال السيوطي هذا أصل القاء عن هذه الآية خذ العفو أمر بالعرف، قال هذا أصل القاعدة الشرعية في اعتبار العرف، أصل القاعدة الشرعية في اعتبار العرف، وقال تعالى يبقى الدليل الأول على اعتبار العرف خذ العفو وأمر بالعرف، الدليل الثاني. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث من مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون سيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فقال ابن النجار قال ابن النجار في الكوكب المنير أمر الله بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة عرف الناس أن هذه الأوقات يحدث فيها بعض التكشف وبعض, وبعض التبذل ووضع السياب فالله عز وجل راع جارة العادة فالله عز وجل أمرنا أمر إرشاد بالاستئذان في هذه الأوقات بالاستئذان داخل البيوت في هذه الأوقات جملة من أقوال أهل العلم حول اعتبار العرف قال البخاري في كتاب البيوع باب من اجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن يعني البخاري يقول بالعرف هنا وقال أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار الإمام الطبري صاحب التفسير قال إن الحكم بين المسلمين في معاملتهم وأخذهم وإعطائهم على المتعارف المستعمل بينهم. العرف قال الحكم بين المسلمين في معاملتهم وأخذهم وإعطائهم على المتعارف بينهم. قال أبو بكر بن العربي والعرف والعادة أصل من أصول الشريعة. أصل من أصول الشريعة يقضى به في الأحكام وقال ابن قدامى في الروضة ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد, ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة أمر معين معاملة معينة لم يرد في, في هذا الأمر في هذا الأمر لا تفسير لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة فلا بد أن نرجع إلى العهد الشرع أمرنا بالإنفاق على الزوجة هل ورد في الشرع قدر هذا الإنفاق حجم هذا الإنفاق لم يرد إذا نرجع إلى عرف الناس فهذا معنى الاحتجاج بالعرف ليس معنى الاحتجاج بالعرف أن العرف دليل مستقل كالكتاب والسنة الله عز وجل قلنا أمرنا بالإنفاق على الزوجة بالإنفاق على الزوجة هل هذا الإنفاق حجم الإنفاق قدر الإنفاق نوع الإنفاق لم يرد من أين نفسر هل هناك لو فتحنا كتب اللغة ننظر معنى الإنفاق لن نستفيد هل ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد إذن نرجع إلى العرف ما تعارف عليه الناس يقضى به في هذه الايه في هذه المسألة. قال ابن عابدين في رسالة وله رسالة في العرف وعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعله أصلا من الأصول قال الشيخ الإسلام بن تيمية إن من موجبات العقود أنها تتلقى من اللفظ طارة ومن العرف طارة أخرى ومن العرف طارة أخرى قال ابن القيم وإياك أن تهم القصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وتجني على الشريعه حاصل كلام ابن القيم يعني لو ان رجلا اقسم الا يدخل مكان ألا يطأ قال والله لن ادخل هل لن أطأ بقدمي هذا هذا المكان لن أطأ بقدمي هذا المكان فدخل على حصان. يقع في يمينه لو ان رجلا اقسم بالله أنه لن يأكل لحم رأس لحم رأس فأكل سمك وأكل رأس السمكة العرف يقول بيننا هنا في مصر أن اللحم السمك لا يسمى لحمة يسمى سمك فهل يقع في يمينه لا بد من مراعاة من مراعاة العرف لا بد من مراعاة الايه؟ العرف رجل تزوج بامراه وقدم لها كل ما دخل عليها كلما دخل وهو موسع عليه مثلا موسع عليه في الماء يضع أمامها التمر والماء التمر والماء فقط فهل هذا قصر في النفقة؟ قال الناس يأكلون في الصحراء الفلانية يعيشون على التمر وهذه وهذه النفقة وهذه نفقتي عليك هل قصر قصر لأن العرف الذي يعيش فيه هذه لا تعتبر ايه لا تعتبر نوع من أنواع ايه أو لا تعتبر نفقه أو نفقه كاملة شروط اعتبار العرف حتى نعتبر العرف لا بد من شروط الشرط الأول اللي يكون هذا العرف مخالفا للشرع فلو أن امرأة قالت لزوجها كل الناس كل الجيران العرف بين سيسكنون في عمارة قالت الزوجة لزوجها لماذا لا تأخذني إلى المسبح إلى المصيف؟ لماذا تقول كل الناس العرف بين الناس أنهم في الصيف يذهبون كل أهل العمارة كل الحي كل الشانع فلماذا لا نذهب هذا العرف المتعارف عليه بين الناس لماذا تأخذني إلى الناد المختلط حتى نجلس ونص ونتناول عشاء هناك هذا عرف بين الناس نقول من شلوط الاحتجاج بالعرف ألا يصادم الشرع فإذا صادم نصا أو صادم آية صادم آية أو حديثا أو صادم حكما شرعيا يلغى اعتبار العرف. هب الشرط الأول ألا يكون العرف مخالفا لأدلة الشرع والمعنى لا يكون العمل بالعرف في تعطيل لحكم شرعي أو ارتكاب لمحظور أو استضام بآية أو بحديث. قال ابن تيمية بعد أن ذكر اعتبار العرف قال رحمه الله هذا مقيد أي العرف اعتبار العرف بما لم يحرمه الله ورسوله قال السرخسي كل عرف ورد النص بخلافه فهو مردود كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر أو مردود الشرط الأول أن يكون العرف مخالفا للأدلة الشرعية الشرط الثاني أن يكون العرف مضطردا أو غالبا يعني يسود ليس في فطرة دون فطرة. يقول عرف عرف الناس هكذا في جميع الأوقات. الشرط الثالث أن يكون العرف أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف. يعني ليس عرف طارئ على الناس. إنما العرف قديم بين الناس. هذا العرف الذي يتحكم فينا الآن هو قديم. الشرط الرابع ألا يعارض العرف تصريح بخلافه. يعني لا يلد ما يصادم هذا العرف لا يرد ما يصادم هذا العرف وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمه الله